ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من حكم بعثه لاصحاب الكهف بعد هذه النومة الطويلة أن يبين للناس أي الحزبين المختلفين في مدة لبثهم احصى لذلك وأضبط له ولم يبين هنا شيئا عن الحزبين المذكورين وأكثر المفسرين على أن أحد الحزبين هم أصحاب الكهف والحزب الثاني هم أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم حين كان عندهم التاريخ بأمر الفتية وقيل هما حزبان من أهل المدينة المذكورة كان منهم مؤمنون وكافرون وقيل هما حزبان من المؤمنين في زمن أصحاب الكهف اختلفوا في مدة لبثهم قاله الفراء وعن ابن عباس الملوك الذين تداولوا ملك المدينة حزب وأصحاب الكهف حزب إلى غير ذلك من الأقوال والذي يدل عليه القرآن أن الحزبين كليهما من أصحاب الكهف وخير ما يفسر به القرآن القرآن وذلك في قوله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم وكان الذين قالوا ربكم اعلم بما لبثتم هم الذين علموا ان لبثهم قد تطاول ولقائل ان يقول قوله عنهم ربكم أعلم بما لبثتم يدل على أنهم لم يحصوا مدة لبثهم والله تعالى أعلم وقد يجاب عن ذلك بأن رد العلم إلى الله لا ينافي العلم بدليل أن الله أعلم نبيه بمدة لبثهم في قوله ولبثوا في كهفهم الآية ثم أمره برد العلم إليه في قوله قل الله أعلم بما لبثوا الآية وقوله بعثناهم أي من نومتهم الطويلة والبعث التحريك من سكون فيشمل بعث النائم والميت وغير ذلك وقد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر الله جل وعلا حكمة لشيء في موضع ويكون لذلك الشيء حكم أخر مذكورة في مواضع أخرى فإنا نبينها ومثلنا لذلك وذكرنا منه أشياء متعددة في هذا الكتاب المبارك وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى هنا في هذه الآية الكريمة بين من حكم بعثهم إظهاره للناس أي الحزبين احصى لما لبثوا أمدا وقد بين لذلك حكما أخر في غير هذا الموضع منها أن يتساءلوا عن مدة لبثهم كقوله وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم الآية ومنها إعلام الناس أن البعث حق وأن الساعة حق لدلالة قصة أصحاب الكهف على ذلك وذلك في قوله وكذلك أعذرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها الآية واعلم أن قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة ثم بعثناهم لنعلم الآية لا يدل على أنه لم يكن عالما بذلك قبل بعثهم وإنما علم بعد بعثهم كما زعمه بعض الكفرة الملاحدة بل هو جل وعلا عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون لا يخفى عليه من ذلك شيء والايات الدالة على ذلك لا تحصى كثرة وقد قدمنا أن من أصرح الأدلة على أنه جل وعلا لا يستفيد بالاختبار والابتلاء علما جديدا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا قوله تعالى في آل عمران وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور فقوله والله عليم بذات الصدور بعد قوله وليبتلي دليل واضح في ذلك وإذا حققت ذلك فمعنى لنعلم أي الحزبين أي نعلم ذلك علما يظهر الحقيقة للناس فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك دون خلقه قال المؤلف رحمه الله قال مقيده عفى الله عنه وغفر له أظهر أوجه الاعاريب عندي في الآية أن لفظة أي موصولة استفهامية وأي مبنية لأنها مضاعفة وصدر صلتها محذوف على حد قوله في الخلاصة أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف ولبنائها لم يظهر نصبها وتقرير المعنى على هذا لنعلم الحزب الذي هو أحصى لما لبث أمدا ونميزه عن غيره وأحصى صيغة تفضيل كما قدمنا توجيهه نعم للمخالف أن يقول إن صيغة التفضيل تقتضي بدلاله مطابقتها الاشتراك بين المفضل والمفضل عليه في أصل الفعل وأحد الحزبين لم يشارك الآخر في أصل الإحصاء لجهله بالمدة من أصلها وهذا مما يقوي قول من قال إن احصى أصل والعلم عند الله تعالى فإن قيل أي فائدة مهمة في معرفة الناس للحزب المحصي أمد اللبث من غيره حتى يكون عله غائية لقوله ثم بعثناهم لنعلم الآية وأي فائدة مهمة في مساءله بعضهم بعضا حتى يكون علة غائيه لقوله وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم فالجواب أنا لم نر من تعرض لهذا والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم أن ما ذكر من إعلام الناس بالحزب الذي هو احصى امدا لما لبثوا ومساءلة بعضهم بعضا عن ذلك يلزمه أن يظهر للناس حقيقة أمر هؤلاء الفتيه وأن الله ضرب على آذانهم في الكهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة ثم بعثهم أحياء طرية أبدانهم لم يتغير لهم حال وهذا من غريب صنعه جل وعلا الدال على كمال قدرته وعلى البعث بعد الموت والاعتبار هذا اللازم جعل ما ذكرنا علة غائية والله تعالى أعلم أيها المستمع الكريم أرجو أن يتجدد لقاؤنا إذ انتهى قدر هذه الحلقة